سلامٌ عليك ايا سلام يا خير الأنمي سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام de vitt Miért? اللهم صل وسلم على